নয়া সপ্তাহের বিভিন্ন দিনবুয়া ইসবুআ সোমবার مونغول بار الثلاثاء الثلاثاء بوده بار الأربعاء الأربعاء بار الخميس الخميس شكرو بار الجمعة, الجمعة شوني بار؟ السبت السبت روبي بار؟ الأحد الأحد شابتهو الأسبوع الاسبوع شون بار تهجه روبي بار من الاثنين إلى الأحد من الاثنين الى الاحد. اليوم الاول هو الاثنين. اليوم الاول هو الاثنين. اليوم الثاني هو اليوم الثاني هو الثلاثاء. الثاني هو الثلاثاء. তৃতীয় اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء চতুর্থ اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس পঞ্চম اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه ششثو دين هولو شنبار اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت سبتوم دين هولو ربيبار اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد الأسبوع ديني اك سپتاهو الاسبوع فيه سبعه ايام نحن نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسه ايام فقط Music